إن الحمد لله محمد هو مستعيم بالله من شرور عبتنا وفي لئات من يديه الله فلا مضت له ومن يغرب فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أنت هو رسوله انذاك الا ومن نصدق الحديث كلام الله قيدا عليا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشمل الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه من ضلال ان واكل الكلام في ما يتعلق ب ادله الاحكام وسرور الأذلة التي يستدل بها ونحن نتكلم عن النوع الأول من الأذلة وهو الدليل الأصل بنفسه والنوع الأول منه وهو الدليل النقلي فقلنا أنه مشطاطر بالدليل حتى يصح الحديث باله اربعه شروط اولها صحه الاسنان وقد سخن لمنا عن هذا الشرط وقلنا ان الدليله متواصل ومسند متواصل واحاد فالمتواصل اعلى درجات الصحه فهو صحيح مطلقا في القرآن وفي السنة وأن الآحاد ففي القرآن ما يعرف بالقراءة الشاذة ذكرنا الاستدلال أو حكم الاستدلال بها وفي السنة قلنا أن الآحاد ينقسم إلى مسند ومرفل والمرفل لا يستد به إلا مرفل الصحاة إلا مرفل الثابد ففيه خلاف وتفصيل وأما المسند فيستدل به إذا تحققت شروط في نقالته وهو الإسلام والبلوغ والعدالة والضبط اليوم نتكلم عن الشرط الثاني في الدليل قلنا أن الدليل يصح أن يستدل به إذا تحققت فيه أربعة شروط الدليل إن حتى يكون حتى يصح الاستدلال بيت لا بد أن تتحقق فيه أربعة فروط صحة الاستدلال هي صحة الاستدلال واتضاح الدلالة واستمرار الحكم وردحانه على المعارض نتكلمنا عن صحة الاستدلال واليوم نتكلم عن الشرط الثاني وهو اتضاح الدلالة فليس كل ما صح سنده يصح الاحتجاج به حتى يكون الدليل دليلاً على الحكم لا بد أن يكون واضح الدلالة على الحكم المستدل لها وكلامنا دائماً على الدليل النقلي والدليل النقلي ثلاثة أقسام أقوال وأفعال وتقريرات أقوال وأفعال وتقريرات فإتراح الدلالة يتعلق بالأقوال لأن القول منطوط ومفهوم ولدلالة اللفظ أو ذهن ونحن سنتكلم عن أنواع الدليل النقلي قلنا الدليل النقلي إما قول سواء كان في القرآن أو في السنة من أمر أو خبر أو نهي أو غير وإما فعل ويقصد به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإما إقرار ويقصد به سكوت الوحي من الكتاب أو السنة عن فعل او قول يصدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما الاحتجاب بالإقرار والإقرار وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوت الوحي حتى في زمن التنزيل فلا ينزل في ذلك قرآن ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بيان سكوت, سكوت الوحي عن فعل أو قول يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصل خبره الى النبي اذا حدث فعل حدث فعل ما او قيل قول ما في عاد النبي عليه الصلاه والسلام وعلم النبي بذلك ولم يذكره ولم يبينه فيسمى اقرار اي اقر ذا الفعل او ذا القول ودرجه الاقرار في البسط الالي هي اول حرج وجواز والاذن بالسال او القول ذلك الاقرار في الاستدلال يستدل الانسان بالاقرار في المساله على من جرده الحرج لا تكتفي إلى الاستدلال ولا الى الوجوب فاذا قال قائل قولا للهدي النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه وتصوغ او فعل فعل وتكتم عن النبي صلى ولم يعث فيه بيان من القرآن فهذا دليل على رفع الحرج في ذلك القول او ان يعني يا جوسي وليس به على استحباب إلا لقرائن اخرى فضلا عن الوجوب لا يستدل به الا على جواز الفعل او القول وهذا خلاف انما هو دليل إذا كان الإقرار عن قول او فعل من المؤمنين او المنافق أما إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قالهم الكفار أو فعل فعلوا الكفار فلا يؤكبر الإقرار لأنه عليه الصلاة كان يعرض عنه فلا يكد إنسان ويستذل لنا بقول مشرك سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سكد عنه ويقول هذا إقرار من النبي هذا ليس إقرار لماذا؟ لأن النبي عليه الصفر كان معرضا عن أقوالهم وأفعالهم إنما كان يصوب ويوجه قول المؤمنين والمنافقين كذلك لإظهارهم الإسلام فمتى يكون الإقرار سجع إذا كان سكوت عن قول أو فئة صدر من غير كافر ما وثبت هذا الاستدال في الإقرار في أصله هو رضو الحرب ذا قال صحابي أو قال قولا والنبي عليه الصلاه والسلام دليل على ان هذا فساد ليس مطروها ولا محض وليس دليل على الاستحباب الا اذا جاءت قرائن كما كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في رضعه من الصلاه قال حمد كثيرا طيب مبارك في فابتسم النبي عليه الصلاه وقال رايت الملائكه 30 من الملائكه تدون كتابا فهذه الزياده هي رفع من الإقرار إلى استخدام أما غيره فهو مجرد الجواب هذا الإقرار الفعل قلنا أن الدليل النحلي الكتاب والسنة إما قول وإما فعل وإن أصدر به فعل النجال السن وإما إقرار الإقرار بشرنا حكمه ماذا يستدل به وأي مرتبة للإستخدام والفعل يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أرسل وقوله عليه الصلاة والسلام ليكون إماما للناس وقدوة لهم يتبعون أمره ونهيه ويختلون بفعله وفنته قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال عز وجل إن تطيعوه تهتدر قال سبحانه وقال النبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي أذو عني مناسكا إذن فكل ما يصدر عني النبي صلى الله عليه الصلاة خير لا ياتي عني النبي عليه الصلاة فكل ما جاء به كمال ما مرتبة أفعالي عليه الصلاة والإستدلال إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما هو مقام الاستدلال بما يستدل به العلماء رحمه الله تكلم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيله واختلفوا في مواقف او في مسائل وكفة اختلافهم وكفة تفضيلهم كل ذلك دليل على اهتمامه بأفعال النبي عليه الصلاة لمكانتها في الشريعة الإسلامية فأفعال ذلك صلاة لها مكانة في الدليل فيستدل بالأفعال كما يستدل بالأقوال كما تقول قال رسول الله عليه الصلاة تقول فعل رسول الله عليه الصلاة ولكن مدرجة الفعل ليست خدرجة القول ووجه للإستبلال بالفعل ليس كوجه للإستبلال بالقول فأسعال نبي عليه الصلاة كلها كذال وخير وهي تنقصه إلى قسمين إما تكون أسعالا يقصد بها القربة والتعبد هذا بالنظر إلى فعل النبي عليه الصلاة إما إفعاله إما أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجه القربة والتعبد وإما أن لا يفعله على وجه القربة والتعبد الجزء الأول هو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والتعبد أقساها أقساها في الأول ما جاء الدليل يدل على أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام جاءت للتبليغ وللاتباع ومنها ما دل الدليل أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام وهذه الخصوصية ليست في الأصل في أفعاله بل لا بد أن يأتينا دليل بيّن لنا أنها من خصوصياته فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والتأقل ودلنا الدليل على أنه من قصائصه ما تقوم استدلال به هل يأتي الإنسان ويستدل لنا بفعل فعل النبي وقد دلنا دليل على ما من خصوصياته خطائص النبي عليه الصلاة والسلام قيسة على مرتبة واحد وعليه فيها تصريل بالنسبة للمكلفين فهناك أمور من الخطائص في باب المحرمات وهناك أمور من الخطائص في باب المستحبات وهناك أمور من الخطائص في باب الوالدات وهناك أمور من الخصائص في باب المباحة فما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب التحريب في باب التحريب يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالخصوصية في حقه سرمة وللمكلفه أن يتورع فيكون في حقه مكروها فيقتدى به في الترك في أصل الصدق ولكن لا ننفى في رصبة الصدق ما جاء أنه ما علم أنه من محرمات عن نبي عليه الصدق يحرم عليه كحرمة أكل الصدق فالنبي عليه الصدق فالنبي عليه الصدق فهذه الخاصية خاصة النبي عليه الصدق في الحرمة لغيره أن يقتدي به فيكون ترك أكل الصدق مكروها ولا ولا يكون محرما فالخصوصية في رتبة الترك كما أن خاصة الواجب أو ما جاء من خصائص عليه الصلاة من الواجبات يجوز الاقتداء به وتكون الخصوصية في المرتبة كوجوب قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل واجب عن النبي والمكلف لهم أن يقتدوا به ولكن ليس على الوجوه بل على الاستخبار فليس كل ما جاء من خصوصياته لا ينبغي أن يفعله الناس فما كان من خطائصه عليه الصلاة والسلام لا يدمر الاقتلاء به كإباحة البيادة على أربعة نسوة ما حكم البيادة الزوجات على أربع الاسمق يحصل النبي عليه الصفراء مباحث وهذا مثل خصائص لا ينتهي إنسانك وأنا أقتلي بالنبي عليه الصفراء لأن النبي فعله وما النبي خير وقد جاء الترغيب في الاتباع للنبي عليه الصفراء فأنا أتزوت أكثر من أربع لأن النبي عليه الصفراء قل لا هذه من خصائص النبي عليه الصفراء ولا يدوج الامتداء والاستدلال بما كان من خسار إسرائيل القصر في الأفعال في باب المباحات جاءت الإنسان ويقول الله الزوج الفرض قيام الليل عن جالي صنوعنا اقتضي بالنبي فنقول تقتضي على وليه الاستحباء لا ذلك بالخطائص الواجبة على الوجود ولكن يستحق للإنسان أن يقتضي فيما وجب عن جالي القصر على وجه الاستخدام فتكون الخصوصية في مرتبة الفعل كما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة في بيت خاله دي. قام إلى الليل قام من الليل ليصلي اللي فقام معه فرق بين قيام النبي عليه الصلاة والسلام وقيام ابن عباس أن ما فعله ذلك عليه الصلاة والسلام واجه لحقه وابن عباس فعله مستحبا فيجوز لاستدلال بما يخص النبي عليه الصرام إذا كان في الواديبات على وجه الاستخدام وإذا كان في المحرمات على وجه الكرام كما ذكرنا مثال العلماء في تركي أكل من الصدقة يحرم عن النبي عليه الصرام يكره في حقنا فلم به فيما يخصه لأنه ليس ولكن نقتل به على وجه الاستخدام على وجه الكرام نتركوا على وجه الكرام هذا في الافعال التي هي من خصوصياته التي دل الدليل وانها من خصوصياته أما الافعال الاخرى التي لم ياتي الدليل وانها من صفات النبي عليه وسلم فشيء وان اخر فكمها حكم على مراتب وتفريق الكلام عنها ان شاء الله في السطه القادمه الكلام عنها نتركوا الحصة القادمة لنبين مراتب الاستجلال لأفعاله علي الصالح في غير ما جاء من الخصوصيات في باب القربة والتعب والآن نعود إلى كتاب منهج السالسين وتوضيح الدين لنواصل شرح ما ذكره ونصنف علي الله في أبواب المجوع من يخرج لنا Aïe. Bani aïe. Aïe, aïe. aïe. الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وحبه ومن ثمين وفعله باب الخيار وغيره إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من المعزاب الشرعية كمنها خيار المجلس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع الرجلان فكنت واحد منهما بالخيار ما لم يتسرق وكانا جميعا او أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع استفق عليه المصنف رحمه الله لما بعد أن تكلم عن شروطي التي تعلق بشحة البيع وذكر بيع لحصول الاجتماع جاء ليبين حكم الخيار أو الخيار في البيع تقرأ بذبح القائد أو بكثير والخيار او الخيار في البلوع معناه خيار أحد حالتين الأصل في البلوع كما ذكر المصنف القزان أي أن يأتي حفظ البيع على البت والقطع فإذا بعت والشريف انتقلت الملكية انتقلت المبيع إلى البشتري والثمن إلى البائد هذا هو القصر ولكن هناك من البنور ما لا تأتي على الجزم والبد وإنما تأتي على الجواز ليس على الجزوم وذاك الجواز معناه لك حق لاختياره فق بين اللجوم والجواز الجواز لحق الاختيار واللجوم ليس لك أن تراجع إلا بالإذن أما الخيار شيئا فهو بكى رحمه الله أن الأكثر في البيوع البتك واللجوم إلا لأسباب أسبابات منها ما تكون اكتزاق بين العاقبين لخيار الشرق ومنها ما يكون حكما شرعيا ونوعا من أنواع العقوب يكون جائزا كخيار الغبن وخيار المجلس والخيارات في العقوب أجواء بعضهم أوصلها إلى سحر وضعهم قال ثمان والمنصنع ذكر بعضها وقلنا أن هذا الكتاب هو مبسط ينكر أصول المسائل ذكر أول خيار أو خيار ما يسمى بخيار المجلس وخيال المذهب هو مذهب جمهور العلماء رحمه الله على خلاف المالكيه وهو ان الانسان اذا باع واشترى وتعاقد مع شخص فباع سلعه وقابل قديله استمنا وان عقد البيع ما دام في مجلس التعاقد ومقصود بمجلس التعاقد هو المكان الذي تبايعاتي سواء كان قائمين أو راقبين أو جالسين لا يهم ما دام في نمس المكان ولم يفترقا بأبدانهما فيخبر أحدهما من المكان او يفتعد أو يفتعد من المسرعان فرح الغربة أو غير ذلك ما دام في تلك الحال فالعقد جاهز غير لابين جاهز معناه يمكن للباء أن يقول لا أنا لا, لا أبيع أعود في رأيي وعلى المشتري أن يعود دفعه أو المشتري أن يقول لعنى تراجع لا أشتري وللبائع أن يرد الثمن يعني العقد ما جام في هذه الحالة فهو على الجواز لا على الانتجاب قال المالكية خلافة لهذا وقالوا أن العقد يلزم بمجرد العقد والاتفاق ما معنى هذا معناه إذا بعت باع إنسان لشخص شيئاً وقبض واتبق على البيت لا يمكنه أن يرد ويقول أعز إلا إذا أبن أحدهم أما على كل خيار مجلس فعليه أن يرد لأن العبد لم يبرم لزوماً وإنما أبرم على وجه الجوال وهذا الذي عليه كبير ومنهب سمع المعلمين هو صحيح وروا مالكم عنه هذا الحديث الموطع قال عليه السلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا دميا يعني لم يترقا بعد ولو ما الوقت طولا ولو طال الوقت إنسان يشتري وما زال يتكلم مع المشتري مع الباقي ثم يتذكر أنه لا يحتاج إلى السلعة أو يأتيه رائعة حظاق لو لا لا فهما ذي الخيار يعني من حقه أن يرجع خيار أن يختار عدد إما أن ينضي البيع او يرجع قال ما لم يتفرق وهذا التفرق عرفي يختلف فأنت في ساحة أو غرفة كبيرة إذا فصلت عن صاحب إفراجة إلى آخر الغرفة معنى أنك إذا كنت في غرفة ضيقة إذا خرجت من نسبه رغبه الناس يتعارفوا هل اتفقا ما زالا مع بعض فاذا اشتراقا لذمه البيع ما لم يفرقا ما زال يختار كل منهما لو ما زال لكل منهما حق الاختيار هل يبرم وينلزم البيع أن يتراجع فيه قال او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبيع على ذلك فقد وجب البيع اصله وجود خيال المجد إلا إذا اتفق على اصطاده يقول المشتري اشري منك هذه السلعه ولا في لا خيار لك فاذا قبل البائع ليس لو حق الرجوع ولو في المجلس او يقول البائع ابيع لك ولكن ما تكون لي ارجاء ما خيار المشتري فإذا اتفق على السرط على الإثقاط لأن القيام فقوط فقوط شخصية إذا اتفق سواء معا أو شرطه أحدهما فإن البيع يلزم بالعرض إذا سكت عليه فإن البيع لا يلزم بالعرض وإنما بالافتراض قال او يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجد البيع وَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا ولم يَتْرُقْ وَاحُدُ مِنْهُمَ الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَفَ الْبَيْعُونَ يعني إذا تفرقا البيع بماذا ينزد ليس بالكلمة وإنما باشتراق المتبالعين أو المتبالعاء إذا استرق عن ثم يأتيه الإنسان ويقول أنا أريد أن أرجع الفلع. هذا يرجع إلى إذن البائع أو يقول با أنا أريد أن أرعيش العثي يرجع إلى إذن المشتفى إذا اخترق أصبح البيع لازما وانتقى للملك فليس لأحد أن يرود إلا بالإذن أن يقيل أحد من الآخر أما في قبل الاشتراك فالبيع لم ينعقد لزوما فلا يركب فيه الإذن فهذا معنى الخيار يعني ليس له يعني من حقه ان يرجع من حقه ان يرجع ما دام في هذا الخيار يسمى خيار المجلس او خيار المجلس وهو النوع من يعني الخيارات قال منها قال ثانيا ومنها خيار الشرط اذا شروط الخيار ما لم او مدة معلومة قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حرامل او حرامل كمان هذا خيار الشر وخيار الشر هو ان يستري البائع او المشتري عيب باع في شرط الحيار. الشروط وفي البيوع كثيره والعلماء يبوبون في فقداد الشروط شروط سلبيه المصنف لم يذكر هذه الشروط الا ما ذكرت شرط الخيار. خيار خيار شرط نريد ان نشتري منك هذه السلع بشط توتين مهمه 10 ايام توتين هنا 10 ايام انظر فيها فان قابل الثلاثه في خلال 10 ايام ان تتراجع وليس هو شرط وليس هو خيار العيد خيار العيب يحدث بدون بدون اتفاق اما خيار الشرط فأنت تشتري فقالت رقيني اشتريها لي ولكن عندي شرط وهو أن اختارها في مدة معلومة في هذه المدة تشتري السيارة عشر ممكن في خمسة أيام ترى أن السيارة لم ترجبك أو أنك تحتاج إلى المال لتشتري شيء آخر أو إنسان يقول لك أنا وقف سيارة من عندي مثلا فقالت تقول ارجعوها فما جامت تلك المدة هي التي اتفقت مع البائم عليها فلك أن تألو لقول خلق يارسك واعطي المال وهو عليه أن يقبل لماذا؟ لأن المسلمين على شروطي وقد اشترق على مدة معلومة هذا خيار الشرط وهو أن يتفق على مدة معلومة انسان يشتري شيء يرجع الى بيته اشتري الكتاب يرجع الى بيته وقال ان الكتاب اخترق وتم البيت يرجع الى البائر وقال اردني كتاب ان لم يكن اشترض عليه مدة فان الارجاء حق للبائر اما ان نقضي الايمان واصل ولكن اذا اشترض قال انا اشتري عليك ولكن شط انظر في البيع مدة معين افكر أشتري ولكن أفكر فهنا يسنى خيار الشرط فإذا أعطاه إذن واتفق عليه فلعاقبين حق الرجوع في تلك المستقبل إذا كان استعطى معني فكيلو لو حق الرجوع وإذا استعطى هل فمن حقها الرجوع يقول لا أبي ردني في العتل وإذا استعطى المشتري مشتري من حقها يقول ردني ماذا إذن المسلمون عند شرط اذا لم الشرط وافترق تبيع ذلك هذا يسمى خيار الشرط خيار الشرط ومنها هذه تسمى الغبن الغبن غبن نُخذ على العاده ان بنجش او تلق جند او غيرها هذا يسمى خيار الغبن خيار الغبن ذكر عقد النجش تنادس إنسان يريد أن يشتري فلعا في فيطل ثمنها فيأتي إنسان ويزيد عليها يريد الحق الضرر بالمشتري او نبع الزائع المشتري لا يعرف فإذا في فلعا ثم لما يشتريها يجب نفسه واشترى فلعا غادئا كتاب إنسان ثمانمائة دينا هو اشتراه بمئة وعشوه أو بمئة دينا ما هو مستفى ذاك الذي آفع السلال فهذا يسمى خيار الغذب وخيار الغذب معناه يجب نفسه كأنه قدع وتضرر فخيار الغذب ما معناه له أن يرجع إلى البائع ويقول له أرجع لمالي وأرض لك شتابك او أعطيه أرشى البيع واصل به هو الفارق يعني رد الفقه هذا الكتاب في السوق يساوي 80 دينار زمانين دينار ما اشتريته ب 20 رد 120 دينار ثبوت خيار اما ان يرد المال الذي هو بنفيك او يرد يرد البيعه السلعه ويخذ نوع سبب الغبن في النجاح أو تلقي الرقبة الإنسان يأتي من مزرعته أو حديقته أو بستانه بسلعة يدخل في السوق فيوقفه الناس في طريق ويقومه ثمنا معينا ثيابيا فلما يدخل السوق يجب نفسه أنه غب وأن السلعة تساوي أسرع مما داع به هذا ما يتلقي الرقبة قال فصاحبه بالخيار إما أن يعود ويقول ورجع لي سلعة انا لا اجد هذه السلعه وقد غبن والسلعه تطلب من هذا او يقول له ثني الفالك فهذا الخيار يجعل البيع الذي باعه او العقد الذي عقده غير لازم غير لازم اذا متى يكون خيار الغبن إذا كان الغبن فاحشا بحيث تتغير سلعه السلعه او ثمنها في السور. فهنا حتى ولو لم يتفق يشتري سيارة في السوق فيشتري سيارة ثم يأتي فريحا فيصل في إلى بيته كم اشتريتها سترجو هذه السيارة لا ستشعر انظر ما فيه انظر مذيئه تستوي أقل فيرجع لي كان رجل في عزيز النبي عليه السلام كثيرا ما يخدع في البيان حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيأت فقل لا خلاف لا خديع فهذا ثم خلاو الغبن أن يجد نفسه غبن فمن حقه أن يتراجع إما في العقد وإما أن يحق يصلح البيع بأن يزيد في, في الثمن أو أن يرد له من ثمن ومنها طابعا ومنها في السيارة للأستفيد بأن يدفق البالع عن المشتري ما يزيد فيه الثمن كثره كريه النبل في درع جنونات انعام قال صلى الله عليه وسلم ذات صر الابل والغنم فمن ساعها بعد بعده فهو بخير الناظرين ما ليلى ما ليلى ما بعد أن يحببها انشاء شاء أمسكها شاء ردها وطاعا من تمام اتفق عليه وفي نظر توقف في الثيار ثلاثة أيام هذا خيار السبري إنسان يريد أن يبيع شيئا فيزينه وينمعه ويغيقه حتى يرفع من ثمانيه فيهاتي الإنسان فيشتريه على ذلك الحال وعلى ذلك الوقت ثم لما يرجع إلى البيت يجد الأمر على خلافها كانوا يسرون الإبن والغنى يعني ياتون إلى الناقة أو إلى الشاب فلا يحريبها فرحبها ويمسك عليها الحل حتى يمتلئ ضرعها بالنبد فتدخل السوق فإذا ضرعها ضخمة مليئة تقول ما لي حاليا سأتيك في اليوم بـ 25 لفر حجي سيأتي الإنسان سيأتي المساحة الواقع لا حجي بعد أن لا حجي سيجد أنه دلت عنه فمن حقه أن يرد تلعى في ثلاثة أيام فهو بالخيار ثلاثة أيام يعني في ثلاث أيام يظهر له هلية على هلية وثيرات مغيرة فإن رجع قال لو هو بالخيار أن يودها وصاع من ثمر صاع من ثمر هذا مقابل الحليب الذي استهلكه هو يحليب الحليب سيذهب إلى الذجر حليب يقابله بصع من ثمر ويودها دل فعالين هذا التدريب ثلاثة أيام في المصرات قد يكون الأمر في شيء آخر يكون أكثر على حسب الحال ما ذلك إنسان في عقا أو, أو سيار قد يظهر التدريب ليس في ثلاث أيام يظهر في قتلة أكثر فإن ظهر أنه ذلس عليه لو الحقا يرجع وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات وقت الخيار ثلاثة أيام لأنه في ثلاثة أيام تظهر هل الشات أنه هي حبيب أم في ثلاث أيام من حقه أن يرجع السلعة وما استهلكا منها يقدره ويرجع قدره يقدره وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في اللبن الذي يحلب من الشاف أو الناقة صاعا من ثمر في مقابل حلق الذي استهلكه ويرض الناقة أو الشاف ويرض إليه ماله هذا إذا كان في ثلاثة أيام خيار التدريف ومن الخيارات التي ذكر المصنف منها قام الثلور مرعا علبا لم يعلم علمه ثله خطيا في تله بين روحه والمسافه ان تعذر وصوله فعلنا برشه وان اختلف في الثمن تحارث ولكل منهما من فكه وقال صلى الله عليه واله الكثير القصص من أقال قصم البيعته أقاله وهو أطرفه وهو أطرفه الخيار الذي ذكره مصنفه هو خيار العيد وخيار العيد هذا لا يحدد به بوقته وناسي أول ما يظهر العيد له أن يعود بالبيع إن فهي اشتري شيئا اشتري سيارة ويشتري بيتا أي اي سلعه ثم لم يذهب الى البيت يفتحها او يستعملها يفتح يدك يا ايضا ايضا لم يذكر في العقد ايضا لم يظهر لم يخبر به البائع فلو حق الرد حقه لو خيار الرد الرد بالعين يرجع السلعه يرجع السلعه ويهز له الثمن او يقبل السلعه ويطلب الأرش قلنا الأرش هو القيمة سيارة ثمنها كذا ثمنها ستون ألف دينار يشتريها يرى بالذين هو انسان ويقول له إنسان ذا قضاء سيارة حدثت لها حالك من قبل من المفروض فمن هو أرضعون بالنار ففي لم يدركه يعني في صائد الخرير يرجع فإن رجع إما أن يرجع السيارة يحضر البيت المال وإما أن يقول رد لي ما يزيد على ثمنها في السوء رد لي تشعون بالنار قال فإن تعذى ربه يعني من حقه الرد إن تعذى ربه. ما سنستعملها أو لم يريد أن يرد وإنما طلبه الأرش فيفهم أرشها أي الأرش القلنا هو القيمة الفارق بين القيمة الصحيحة وقيمة استمع بالعين فإن اختلف تحالف إذا قالوا أنا بيجر بهذا الثمن وقال الآخر بيجر بهذا الثمن اختفم عند الحاكم وتحالف إلى هنا انتهى انتهى تحكام القيار الذي بقى المصدر ثم مثل المصنف حديثاً آخرية المسألة لا تتعلق بالخيار لأن عقود الخيار على الاختيار ليست لازم لا يقول البيع أنا لا أرد استنع فيها بي بيع أنا بعتك وانتهى لا وجوباً له أن أرد لا يقول أنا بعتك ولولما نسترع لا فالخيارة هذه الخيارة يعني أصلها أن العقود على الجوار وذكرا نصرف مسألة أخرى وهي الإقالة قال قال عليه الصلاة والسلام من أقال نسلما بيعته أقاله الله أفرسا الإقالة تكون في العقود اللازمة تكون في العقود اللازمة للجائزة العقود الجائزة حقوق الرد موجودة الإقالة تكون في العقود اللازم تبايع رجلان وعاء استرقا ولازم البيع ولم يرتبق على صف ولا يوجد عيب ولا تدريس ولا غب ثم رأى البائع أن الثلع يحتاجه وندم على بيعه وقال لماذا ندع في سيارة ونحتاجه فجاء إلى المشتري وقال بارس الله في العقد كام ولكن نحتاج إلى سيارة لو نتراجع في, في البيع من حتى المشتري أن يقولوا لا أنشتري واتفقنا وإذا تريد بيئك أذني من حقه ولكن قلق المسلمين الذي أشار إليه مداري قصرة أن من أقال مسلما بيعته أقال الله عبره ويره يقول من حق أن لا تراجع ولكن مادم أن تتحدث وتتفضل هذا قلق فارد بين المسلمين ومن حقه أن يرزل ولكن الأولى للمسلم والمسلم سمح إذا باء سمح إذا اشترى إذا رأى الإنسان يريد أن يورد فلعاته أن يقل له الهيئة فالإقالة ليست في الخيار الخيار لا يقول من حقه أن أعصره لا يمكن أن يصر أن, أن الإقالة فتكون في البيوع اللازم وكذلك العقل إذا المشتر اشترى شيء ثم لم يرد بيدي يفكر الألمى ماذا يفعل به الآن نحتد بابي فلع الآن أو عندي مثلها ويعود الباك يقول له يا أخي حقا أنا دعت منك واشتريت غذائك ولكن لا احتجي بالسلعة فالباكع الكريم الباكع الكريم يقول له أرجع ما في شيء أقيدك أي أتراجع معك في البيع فمن فعل هذا لمجه بين الله مع الدرجل سيتجاوز له عن عصرات وثقاطات فعلها يوم القيامة ومن حقه حق, يعني حق الشخصي أن يقول وانا بعد وانا لا يحتاجه لا يجب أن هذه في العقود اللازمة بخلاف العقود الجائزة لما ذكر المصنف رحمه الله خيارات في البنور انتقل إلى عقود أخرى هو عقد السلم وهو جائز من بيعي من أصل بيع المحرّم نتكلم عن السلم وعن الدولة التي تتبعون بعد في الحصة في القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر نصح الله عز وجمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن من الذين يسمعون القولة فيتبعون أحتنا سبحانه وتعالى بحمد الله إلى نفسك